سامحني يا موطني لا تزعى لك ترجى واعذرني من الفعيل عندي عتب ويا سامحني يا موطني لا تزعل ترجى واذرني من فان في عندي عاتب واي خلصيت عومري الى خلصيت عومري لا ما بين ما تي و عمري إلي ما بين موت وموت وحبك قابل مش نقا بهالريق عقيد فوت موت حماري احمرين تتنيج وحبك يفعل في بيوت وحبك داره يمتهي اخر تالي المكبر اخر تالي اكبر ما تنيت انت ما تنيت انت وطا يعني تنيت ما تنيت بس رغم كل الجراح قلوب مش كثرت هوا تعالقاوا يفطرنا جيم بي لا ديك يقدر <متصفيق> يرض لا ديك يقدر يضل ولا يدار الفا وشيخ اللي صوحي حلا والناس بمحبتك صار وي وياك اخسام وشيخ اللي صوحي سجيد وشيخ اللي إلٰه چه حکم تک شاعر عباس عبد الحسن القهار بلا طمع والحبك بلا طمع والمعروضة يكون من كثور او بی می اعدا نفذ او بی ذاته تی هوا ای گلو بتي هواي جلو غصت از احمار <متح> انت اتلي موت احمار انت اتلي حبا ما اتليت انت وطا ما اتليت انت يعني تيني التابو يعني تيني التابو سامحني يا موطني سامحني يا موطني لا تزعي لا وحذرني من لا هذا عيتا بيويا هذا عيتا والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي, قيصر الغراوي. قيصر الغراوي. قيصر الغراوي.